واستاهل البي يصير صوتي قدر تفدنا س وهم م شكل تقدير من اللي تعلمو شغلات لجانو ا كلشي ما يعرفو ا هسا لحالهم ي م ش و ن ايه م ن م ت ع ل دمو ش م ا ل ب ل ش ا ن ا وكل شي ما يعرفون يندلوا بي يا مدروب وهسا لحالهم ي م ش و ن ن س ا ن ي ونسوى ادفاتي س ب ب ه م هاي ص ف ن ا ت ي علي فضل و شمات و ا ل ع ي دقه و م س ا م ي ر ما و ازعل كوم سامق ولا تب و ا س ت غ ل البيت ط ي ب ه قلبي يا عالم اوافي ه م الي خ و ن و ن يعني شلون نتوالم مرا ي ك ب ى نحس بيهم بس ان داري تغيرون もう一回お前はもうう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お前はもう一回お عفو قلبي وحدي ي حير يغدروا بيت ي عليهم عفو قلبي وحدي ي حير ما ازعل ولااتب و ا س ت غ ل البي يصير شنو الي جبرني اتحمل ق ل ب المعرف يختار شقد ت م ن ى يتبدل لا خاين شنتاني جال بسرعه ح ب ا فكرو يؤذوني ل ا خاين جلد تاني جاد بسرعه حبوني ولاو يدرون اذ الناس ما فكرو يؤذوني شلتهم بعد من بالي عليهم موقف حالي ما يبقى ل ق كلهم يدق للغير <تصفيق> مايبقى القلب خالي ق ل ه م يدق للغير و ا س ع ل ولا تب واستاهل البيت